وَنُريد أن مُعَ الذي نَستُْطَفُ في الأرض وَونجعَهُم أَئَّ وََجهُم أَََّ وَجعلهُوارثين وَنُمكنَ لَهُ ف الأرض وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ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 إ ف الروون وَهمان وَجنودَهُ ما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 ولمّا توجهتُ إلى مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهدياني سواء السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَأْذَنَةَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَتَا مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْبِحَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما مِنْ خَيْرٍ من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على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 أصُْك يَيدك فيِي جيَبكَ تَخرجَ بَيضَ أَمِنْ غَيْرسُ وَضْمُم إلَيكَ جَاحَكَ مِنَ الراحب فَذَانكَ ظُرهانَانِ مِ الرَبِّكَ إِلَ ف الرَّعونَ وَمَلَائهِ إهُ إِهُم كَُ قَوْمًا فَاسِقل قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِيهَارُونَ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فارسل هما يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون فلا يصلون اليكما بآياتنا انتم وما من اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابا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 قال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي ها مانا على الطين فاجعلوا لي صرحا لعلني اطلع الى الهه موسى لعلني اطلع الى الهه موسى وانني من الكاذبين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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَأْقُورِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاظِرِينَ ناسِ وَودَ وََحْمَةَ ل عَهُ وَمَا كُْ تَ بِجانَانبِغرب إذ قَضَينَا إلَى موسَل الأمْرَ وَمَا كُْتَ مِنَ الشَّاهدين وَلِ أَن شَأن قُرونًَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العمُر وَماَا كُْ تَثَويًا فِي أَهْلِمَديَنَ تَتْل عَلَيهِم آياتِنَا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم لعلهم يتذكرون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 لَمْ يَكْفُهُ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ٱتَّبَعَهُۥٓ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ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 وَيَدْرَؤُونَ الْبَأْسَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي انك لا تهدي من احببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبِعَ الْهُدَى مَعَ كُنْتَ تَخَطَّفُ مِن أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنَ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 افلا تعقلون افمَنْ وَعَدناه وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِ فَهُوَ لَافِهِ كَمَنْ مَتَّعناهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ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 سَاءَلُونَ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعUMُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمَ أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَطَغَى عَنْهُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ مَا إِ مَفَاتِحَهُ لََنُ أُ بِالْعَصْبَةِ أُنِقُوَّ إِذْ قَالَ لَهُ طَوْمُهُ لَا تَفْرَح إَِّ اللَّهَ لاَا يُحبُّ الْ فَِحم وَبتَغِفِي مَا آتَكَ اللَّهُ الد الدَارَآخَِ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 أَوَلَمْ يَعْلَمْ أن اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ منه قوة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 إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ